هنا ا ل آ ن نتكلم أخواني ب إ ذ ن الله عز وجل عن اسم الحميد يقول المصنف حفظه الله قد تكرر ورود هذا الاسم في ا ل ق ر آ ن الكريم سبع ع ش ر ة م ر ة عسرة مرة أو سبع عسرة مرة قال الله تعالى يا أ ي ه ا الناس ي انتم أيها ا ل ا س أ ن الفقراء إ ل ى الله و ا ل ل هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الحميد اخواني نقيض ا ل ظ م مشتق منه من الحمد نقيض الذم يعني عكس الذم وهو مشتق منه من الحمد وهذا الاسم تكرر في ا ل ق ر آ ن في مواطن ع د ي د ة من ذلك قوله عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْفُقَرَاءُ إلى اللَّهُ أَنْتُمُ إِلَى والله هو الغني الحميد فالله عز وجل هو الحميد يعني المحمود على كل حال له الحمد على نعمه سواء كفر العبد نعمته او شكره عليها عبده العابدون أ و كفر الناس ولم يعبدوه فهو سبحانه وتعالى الغني المحمود على كل حال المحمود على كل حال سبحانه وتعالى وقال عز وجل وهدوا الى الطيب من القول هداهم الله عز وجل في الدنيا إ ل ى ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه الا الله نسال الله ان يهدينا إ ل ي ه ا و أ ن يثبتنا على ذلك وهدوا الى صراط الحميد أ ض ا ف الصراط إ ل ى من الحميد إ ل ى صراط الحميد يعني هداهم ربهم في الدنيا إ ل ى طريق الرب الحميد سبحانه وتعالى وطريقه عز وجل دينه دين الاسلام الذي شرعه لخلقه ن س أ ل الله أ ن يهدينا إ ل ى س ر ا ط الحميد إ ل ى ا ل س ر ا ط المستقيم س ر ا ط الحميد يعني إ ل ى طريق الرب الحميد إ ل ى س ر ا ط الرب المحمود سبحانه وتعالى طريقه دينه دين الاسلام الذي شرعه لخلقه و م ع ن ا أ ن ه محمود عند أ و ل ي ا ئ ه من خلقه سبحانه وتعالى وقال تعالى واعلموا ان الله غني حميد وقال تعالى ومن يشكر ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ي ع ن ي الذي يشكر يشكر ن ف س ه الله عز وجل لا يزداد يعني ملكا ولا يزيد ذلك في الله من شيء الله عز وجل ليس بفقير الله عز وجل هو الغني ونحن الفقراء إ ل ي ه سبحانه وتعالى فهو لا ينتفع بهذا الشكر ولا ينتفع بهذه ا ل ع ب ا د ة وهو ليس فقيرا ل ع ب ا د ة نحن الفقراء لشكره ونحن الفقراء لعبادته ونحن الفقراء ل ل ك م ا ر ب أ م ر ه والانتهاء عن نهيه ومن يشكر ف إ ن م ا يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد الذي يشكر يشكر لنفسه ل أ ن الله عز وجل يجزي له على شكره إ ي ا ه الثواب وينقذه به من الهلكه فالشكر واجب ل أ ن الشكر هو سبيل ا ل ن ج ا ة سبيل ا ل ن ج ا ة ومن كفر فان الله غني حميد محمود حال سبحانه وتعالى على كل الله محمود على كل حال, الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. سواء يعني كما قلنا شكر العبد أ م كفر أ ي الذي له الحمد كله الحميد الذي له الحمد كله يعني حميد إ خ و ا ن ي على وزن فعيل بمعنى ايه مفعول يعني المحمود في ذاته و أ س م ا ئ ه وصفاته هذه ق ا ع د ة يمكن أ ن نحفظها في أ س م ا ء ك ث ي ر ة لله عز وجل يعني الحميد العظيم ا ل أ ع ل ى المجيد الحميد في أ س م اسمائه ه ذاته في في أ في ذاته في صفاته في أ ق و ا ل ه في أ ف ع ا ل ه المجيد في ذاته في أ س م ا ئ ه في صفاته في أ ف ع ا ل ه في أ ق و ا ل ه العظيم في أ س م ا ئ ه في ذاته في أ ق و ا ل ه في صفاته في أ ف ع ا ل ه ا ل أ ع ل ى في ذاته في أ س م ا ء ه في صفاته في أ ف ع ا ل ه في أ ق و ا ل ه يعني يتكرر هذا في أ م و ر ك ث ي ر ة ومنها الحميد هو عز وجل الله سبحانه وتعالى له الحمد كله المحمود في ذاته و أ س م ا ئ ه وصفاته فله من ا ل أ س م ا ء أ ح س ن ه ا ومن الصفات أ ك م ل ه ا سبحانه وتعالى فالحمد أ و س ع الصفات و أ ع م المدائح و أ ع ظ م الثناء الحمد أ ع ظ م الثناء على الله عز وجل ل أ ن جميع أ س م ا ء الله تبارك وتعالى حمد يعني جميعها تحمد صفاته تحمد أ ف ع ا ل ه حمد أ ح ك ا م ه حمد عدله حمد انتقامه من أ ع د ا ء ه حمد ولك أ ن تقول جميع الاسماء حق والصفات حق ا ل أ ف ع ا ل حق ا ل أ ح ك ا م حق كما في الحديث و أ ن الله ملك الحمد أ ن ت نور السماوات و ا ل أ ر ض و المفهوم ك الحمد أ ن ت ق ي ا م السماوات و ا ل أ ر ض و المفهوم ك الحمد أ ن ت الحق و ع د ك حق و قولك حق و النار حق و ا ل ج ن ة حق النار حق النار عدل و ا ل ج ن ة عدل واضح اخواني وانتقامه من أ ع د ا ه حمد وفضله واحسانه إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه حمد والخلق و ا ل أ م ر إ ن م ا قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان ا ل غ ا ي ة منه هي حمده سبحانه وتعالى حمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره فحمده روح كل شيء لذلك في الفاتحة الرحيم الله الرحمن الرحيم. الحمد بسم ا لله رب العالمين انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج لنبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ي ش ق ا بالكفر الشكر فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء كل كلام شيء بحمده ح سأتي وقيام ل الكلام النصص ل ل هذا ا م يعني بعض ع ت ة ان شاء الله سبحانه وتعالى كما س كل شيء بحمده وسيران حمده في الموجودات وظهور اثاره امر ا ل مشهود بالبصائر والابصار قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأيضا ف إ ن الله سبحانه أ خ ب ر أ ن له الحمد و أ ن ه حميد مجيد و أ ن له الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ه يعني في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و له الحكم إ ل ى غير ذلك من أ ن و ا ع المحامي و الحمد نوعان حمد على إ ح س ا ن ه الى عباده و هو من الشكر خلينا نتكلم ايش الفارق بين الحمد وبين الشكر هنالك ث ل ا ث ة فروق بين الحمد والشكر أ و ل شيء الحمد بالقلب واللسان الشكر بالقلب واللسان والجوارح اعملوا اله د ا و د ش ك ر آه واضح ف ر ق الثاني الحمد لله على السراء والضراء والشكر لا يكون إ ل ا في ذكر ا ل ن ع م ة حصرا واضح الشكر يكون في معرض ذكر ا ل ن ع م ة حصرا الحمد على السراء و ايه و الضر يبقى عندنا ايه الحمد تذكرت الله يرحم الشيخ عزه لما قلب القلاب و الزمان تعرف كيف ما كان في إ م ك ا ن ا ت و جاء الناس في القلاب في ص ل ا ة العيد كلام يعني في السبعينات ف وتوفي مباشرة يعني ث ل ا ث ة أ ش خ ا ص جرحها و ك ذ ا في يوم عيد ولا هو ل ق و ة ا ل ل ه بالله و إ ن لله وإنه راجعون م ب ا ش ر ة ذهب وسجد لله سبحانه وتعالى سجد يعني لله سبحانه وتعالى سجد شكرا ي على ن ي ع ن ع م ة هذا الابتلاء لله سبحانه وتعالى آآ بقي آآ فرق ثالث يعني الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص الحمد يكون على الصفات ا ل ل ا ز م ة و ا ل م ت ع د ي ة والشكر لا يكون إ ل ا على الصفات ا ل م ت ع د ي ة كيف إ ذ ا قلنا الكرم و ا ل إ ح س ا ن صفه م ت ع د ي ة ا ل ف ر و س ي ة صفه ل ا ز م ة الحمد يكون على الصفات ا ل ل ا ز م ة والمتعديه تقول مثلا حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه ا ل خ ل ا ص ة الحمد اعم من هذه ا ل ن ا ح ي ة ان ه يكون الحمد على الصفات ا ل ل ا ز م ة والمتعديه تحمد على الصفات ا ل ل ا ز م ة والمتعديه يعني تحمد ا ل إ ن س ا ن لكرمه اي ص ف ة متعديه و ت ح م د على فروسيته صفه لازمه الشكر لا يكون إ ل ا على الصفات ا ل م ت ع د ي ة يعني لا يقال شكرته لفروسيته و إ ن م ا يقال شكرته على كرمه و إ ح س ا ن ه على كل ه ل ا وحفظت فرقه الانسان ح ي ن بالثالث جيد الحمد بالقلب واللسان الشكر بالقلب واللسان والجوارح والحمد الا على السراء والضراء والشكر في ذكر في معرض ا ل ن ع م ة ح ص ر ه والحمد نوعان حمد على إ ح س ا ن ه عز وجل إ ل ى عباده هو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله الله عز وجل هذا الحمد لالذي يعني يستحقه ربنا عز وجل بنفسه من نعوت الكمال وصفات الجلال هذه النعوت لا يمكن أ ن تحصى لا أ ح ص ي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما اثنيت عن نفسك أ م ا حمده سبحانه على إ ح س احسانه ن يعني ن ه عباده إلى م د الله على إ ح ونحمده على إيه على نعوت كماله سبحانه وتعالى فلان أ ن نحمده ح على إ س ه إلى ع ب ا د ه ف ل أ ن ا ل ن ع م ة م و ج ب ة لحمد المنعم يعني حتى في ا ل ف ط ر ة كما يقال جبلت النفوس على حب من أ ح س ن إ ل ي ه ا اليس كذلك جبلت النفوس على حب من أ ح س ن إ ل ي ه ا كما يذكر في أ ي ا م العراق أ ن يعني ج م ا ع ة كانوا في ا ل س ي ا ر ة ف س أ ل و ا جنديا قال من أ ي ن الطريق قال من هنا أمشوا على ا س ت ق ا م ة نظر يعني ا ل م ر أ ة والرجل ت ش ا و ر ا قال إ نحن ن معنا أ ك ي ل والرجل ك ذ و ا هذا مسكين واقف بالشمس والله ي حرام وكذا نعطيها يعني ل ط ع ا م ن ع ط ي ه ا ل ش ر ا ب جاءوا فرمى ض ل الطعام أعطوا ش ت بصره ب ا ل أ ر ض قال والله هذا الطريق يعني ملغومه واتهموا بس من الطعام الطريق الثاني اينا يعني اينا كيف العمل يعني سبحان الله كان سبب ايه سبب اين ع م كل باذن الله طبعا كل شيء باذن الله لكن الله عز وجل يعني جعل كما نقول انه يعني لا نريد ان ه ف ر غ الان نعم ص ل ا ة المعروف تقييم ص ل ا ه السوء فكيف والنعمه كلها من الله كل ن ع م ة هي الله من عز و ج تستوجب ل فهذه شكر ح م د ا ل م ن ع م اكرامه ل ن ع م ل الله النوع الحمد للخليقة ه وهذا مشهود ا من من ب ه وفاجرها ؤ م ن ا وسعه ك ا ا المواهب ف ر جزير ه من ة العطايا ا ل وكريم د وجميل وحسن صناعه ك رحمته ا م ه وسعة ر وبره ولطفه و إ ج ا ب ت ه لدعوات المضطرين حتى الكافر المشرك الوثني حينما يكون في ا ل س ف ي ن ة و كذا يعلم أ ن ه لا يستطيع هذا إ ل ا الله فيترك كل ما, عب ما كان يعبد من دون الله و يا رب ما في غيرك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل آ ن يعلم أ ن و الله ما في غير أ ن ت ليه ن ق ذ عند الخوف عند كذا و الله عز و جل ينقذهم و يستجيب الدعاء يعني سبحانه و تعالى و يكشف كربات المكروبين و يغيث يعني المنهفين إلى آخره ورحمته للعالمين وابتدائه ن ا أ ن و ا ع ه كيف هذه النعم موجب ا ل ح ب د المنعم و أ م ث ل على هذه النعم المراد هنا أخواني كيف هذه النعم يعني حقيقة تكون المؤمنين الكافر لجميع الناس فتستوجب إيه؟ تستوجب الحمد وتستوجب الشكر لله سبحانه الله لجميع لله أنه هذه يعني تكون فتستوجب تستوجب وتستوجب كيف حقيقة و تعالى هذا حمده سبحانه على إ ح س ا ن ه أ ن ه أ ح س ن إ ل ى إ ب ا د ه ج م ي ع ا م و هذا ايش يدخل في إ ي ش من أ س م ا ء الله عز و جل الرحمن, الرحمن. و اللطيف و الرب و ن ا ك يعني م ج م و ع ة من ا ل أ س م ا ء تتعلق بهذا, إيه؟ بهذا المعنى ورحمته العالمين وفدائه بالنعم قبل السؤال من غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه و أ ح س ا ن يعني السماء تنبر على المؤمن والكافر ع ل ى هذا وعلى وعلى الجميع هذا وثني ب ت ل ا ق ي ي أ ك ل ويتلذذ ويستمتع و أ م و ا ل و أ ر ص د ه ونساء و خ ص و ر هذا يستوجب الحمد لا الحمد يستوجب يستوجب يستوجب ولم إلى أن ق ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أ س ب ا ب ه ا وصرفها بعد وقوعها ولطفه تعالى في ذلك إ ل ى ما لا تبلغه ا ل آ م ا ن وهدايته خاصته وعباده إ ل ى سبيل دار السلام ومدافعته ع ن م احسن الدفاع نسأل أن الله ك وحمايتهم ن منهم و من الوقوع في ا ل آ ث ا م وحبب إ ل ي ه م ا ل إ ي م ا ن و ز ي ن ه في قلوبهم وكره إ ل ي ه م الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وفتح لهم أ ب و ا ب الهدايه يعني هو الحميد الذي يستحق الحمد لكن ذلك من يوفق للحمد والناس يتنزلون في المنازل بحسب تحقيق معنى الحمد لله سبحانه وتعالى بحسب تحقيق الحمد والشكر لله رب العالمين عز وجل وفتح لهم أ ب و ا ب ا ل ه د ا ي ة و ع ر ض ه م ا ل أ س ب ا ب التي تدنيهم من غ ض ا ه وتبعدهم عن غضب هذه كلها و إ ن تعدوا ن ع م ة الله لا ت ح س و ه ا إ ل ى غير ذلك من نعمه التي لا تحصى والائه التي لا تستقصى ومن أ ر ا د م ط ا ل ع ة أ ص و ل النعم وما توجبه من حمد الله يعني ا ل ذ ي يريد أ ن يطالع أ ص و ل النعم جمع أ ص ل وما توجبه هذه ا ل م ط ا ل ع ة وهذه النعم من حمد الله ومن ذكره عز وجل ومن شكره وحسن عبادته يقول فليدم ا سرح الذكر في رياض ا ل ق ر آ ن الكريم يعني ارسل الذكر ويتدبر و ي ت أ م ل في رياض ا ل ق ر آ ن الكريم و ل ي ت أ م ل ما عدد الله عز وجل فيه من نعمه وتعرف اه؟ وتعرف بها إ ل ى عباده من أ و ل ا ل ق ر آ ن إ ل ى آ خ ر حينما ت ق ر أ في ا ل ق ر آ ن ستجد نعما كثيره كيف يعني تنحتون من الجبال كذا, كذا اوحى ربك إ ل ى النحل طيب ا ل آ ن العسل اشياء الطعام الشراب السماء تمطر ا ل ر ت م ب اللباس هذا لنلبسه ن ع م ة السمع البصر الفؤاد ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن ن ع م ة ا ل إ س ل ا م ن ع م ة كذا ا ل ر ح م ة جعل ا ل ر ح م ة و إ ل ا لو ما في ر ح م ة م ش ك ل ة ومع وجود ا ل ر ح م ة الله المستعان يعني خلقها كم جزء ا ل ر ح م ة م ا ئ ة جزء وترون ا ل آ ن ماذا يحصل ا ل ر ح م ة كيف ت ر ا ح م فيها الخلائق والاب يرحم ولده والام حتى في الوحوش وفي البهائم والحشرات إ ل ى آ خ ر ه فلله الحمد شكرا وله الحمد فضلا ا لو ح م د بالإسلام ه الحمد ب ا ل إ ي م ا ن نحمد الله عز وجل على نعمه ل ا وتفضله علينا أ ن جعلنا مسلمين ماذا لو كان ا ل إ ن س ا ن كافرا والله يا اخواني لو بقيتم في الليل والنهار تحمدون الله عز وجل على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م هل تؤدون شكرا ليلا نهارا ما معنى الكفر هو الخلود في النار س ن ة سنتين م ئ ة س ن ة أ ل ف س ن ة أ ل ف أ ل ف مليون عده ا ل ب ل ا ي ي ن والمليارات كل ا ل أ ر ق ا م هذه الخلود خ ل و د في النار والله يا إ خ و ا ن ي لو قيل انسان يحكم عليك أ ن تعيش في المسجد أ و في غ ر ف ة ومكيف وما تخرج من ا ل غ ر ف ة أ ل ف س ن ة ويؤمن فيها الطعام والشراب أ ل ا يعد نفسه من أ ت ع س الناس أ ل ي س كذلك فيها الطعام والشراب نحضر كالنساء إيه وتنام دون ضرب ودون عذاب طعام وشراب ووطن وجماع وكذا و ما في مشكله خذ جوال وحط عندك تلفزيوني ح ك م علينا وهذا بالفعل يعني لو أ ن ه عاش أ ل ف س ن ة أ و م ا ئ ة س ن ة أ و من أ و ل مره يقال يحكم عليك بهذا لن أ ا ل ا أتعص الناس يقول لما يقول كيف ل و ح ر م ن ا الجوال كيف ل و ح ر م ن ا التلفاز طبعا م ا أ ق و ل بعدين ه ذ ا م ن م ح ب ي التلفاز بس أنا أ قولي على ن ي ع رغبات الناس و على كذا كيف ل و يعني كيف ل و ح ر م الطعام كيف ل و ح ر م ا ل ش ع ر كيف ل و عذب كيف إ ذ اذا كان ا ل ع ب النار كيف إذا كان ي ف إ ذ ك ا ذلك خالدا ً في النار لا في هذه ا ل غ ل ف ة ولا في هذا المكان اللهم أ ج ر ن ا من الله اللهم أ ج ر ن ا من الله م اجرنا من الله اذا اخواني دائما ً الحمد الحمد لله والشكر لله على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م على ن ع م ة ا ل إ ي م ا ن إ خ و ا ن ي وله الحمد ب ا ل إ ي م ا ن وله الحمد ب ا ل ق ر آ ن جعل ا ل ق ر آ ن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب ه م وله الحمد ب ا ل أ ه ل والمال و ا ل م ع ا ف ا ة ا لو م ع ا ا ف ة ل قيل لك ن أ خ ذ قدميك ويديك نعطيك أ ل ف الف دينار, مليون دينار طبعا بعض الأغبياء ذي لب هل يقبل لا يقبل بل ه ن ا ك من الناس وذكرت أ س م ا ء ذكر اسماء يعني من اثرى الناس كانوا يرون ع م ا ر ه م ياكلون البصر والخبز, والخبز وكذا يقولون والله لو فقدنا أ م و ا ل ن ا كلها وكنت أ ن ا ك أ ح د عمالي آ ك ل ح ب ة الفلافل مع البصله هذه لا أ ر ي د كل هذه الاموال أينها له الحمد ل ك ل ن ع م ة أ ن ع م بها في قديم أ و حديث أ و سر أ و ع ل ا ن ي ة أ و خ ا ص ة أ و ع ا م ة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إذن يا أخواني استشعروا أخواني ا عند الرفع من الركوع هكذا وعن تسبيح الله بحمده نتذكر عند حمد الله و الحمد لله, والحمد لله رب العالمين حينما نقول الحمد لله رب العالمين كل صور الحمد والتسبيح بحمده فلنتذكر هذه المعاني و أ م ا حمده سبحانه لما له من ا ل أ س م ا ء والصفات ولما يستحقه من كمال النعوت ف أ م ر متواتر حمد الله جل ل أ س م ا ئ ه و صفاته يعني نحن نحمد الله عز وجل على أ ن ه هو السميع البصير أ ن ه هو الرب الخالق الواحد ا ل أ ح د سبحانه وتعالى على كل اسم من أ س م ا ئ ه وعلى كل ص ف ة من صفاته الله عز وجل غني عنه وعن معرفته لكننا نحن ب ح ا ج ة إ ل ى التعرف إ ل ى ا ل أ س م ا ء والصفات المنقذ هو ا ل أ س م ا ء والصفات درجتك عند الله بحسب, بحسب م ع ر ف ة ا ل أ س م ا ء والصفات الناس يتنزلون في منازلهم بحسب ا ل أ س م ا ء والصفات فقها وعلما وتطبيقا بقدر ا ل إ م ك ا ن فقها وعلما واعتقادا واعتناقا و ا خ ت ن ا ع ا وعملا بمقتضى ذلك مع ا ل آ ث ا ر ا ل م ت ر ت ب ة على ذلك والثمار الناس يتنزلون منازل بحسب هذه ا ل ق ا ع د ة الجليله ة يعني عز وجل السميع العليم البصير نعي عز كنا تحمد وجل لو ذ ه الكلام والله ما ذهبنا إ ل ى مشرق و الى مغرب ما استعن بمشرق و مغرب لماذا ل أ ن الله عز و جل يسمعنا و يعلم ما نحن عليه بصير بصير بالعباد عز و جل فهل يمكن أ ن يتخلى عن أ و ل ي ا ئ ه المتقين هل يتخلى هل قائد الجيش القوي اللي وراه جيش جرار و عنده ولد يستغيث به هل هذا القائد يترك ر د ه في ضعف وهوان لا يمكن لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى ل الله ا لا يتخلى عن اولياء لكن ا ل أ و ل ي ا ء أ و لكن الناس ان تخلوا, إن تخلوا عن ا ل ا س ت ق ا م ة ف إ ن الله عز وجل يعاقبهم بالتخلي وعندها يعني ولا تكلني ن ف س طرفه عين و إ ذ ا وكل ا ل إ ن س ا ن ن ف س ي ب د أ ا ل آ ن يبحث عن الخلق ويترك الخالق سبحانه وتعالى يعني مثل إ ن س ا ن طالب توجيهي يذهب يستعين لطالب أ و ل ابتدائي في مساله من الرياضيات ويترك لبروفيسور في هذا المجال والمثل أ ع ظ م اعظم الساده يعني لعله يعني يقرب ع ن ي ي ل ن ا شيء إ ل ى أ ف ه ا م ن ا ف ا ل إ ف ا د ة إخواني من هذه ا ل أ س م ا ء والصفات و أ م ا حمده سبحانه وتعالى لما له من ا ل أ س م ا ء والصفات ولما يستحقه من كمال النعوت فانه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين ل ل الحمد لله ع ا ا م ي ن رب العالمين وحمد نفسه على تفرده ب ا ل ا ل ه ي ة وحمد نفسه على كمال أ س م ا ئ ه و ع ظ م ة صفاته وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق من, من اتخاذ الولد والشريك و م و ا ل ا ة أ ح د من خلقه سبحانه وتعالى و ق و ل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له, ولي من الذل لم يكن له حليف حالفه من الذل الذي به ل أ ن من كان ذا حاجه كل من كان ذا حاجه ا نصب غيره فهو ذ ل ي ل مهين وحمد نفسه على عظمته وكبره تكبيرا يعني عظم ربك يا محمد بما أ م ر ن ا ك أ ن تعظمه به من قول وفعل كبره تكبيرا ه ذ ا م ه م جدا كيف نكبر الله عز وجل كبره تكبيرا يعني عظم ربك عز وجل بما أ م ر ن ا ك أ ن تعظمه به من قول وفعل كبر ربك بالقول كبر ربك بالفعل أ ط ع الله عز وجل وانتهي عما نهى هذا ت ك ب ر الله سبحانه وتعالى وحمد نفسه على عظمته وكبريائه كما قال سبحانه فلله الحمد رب السماوات ورب ا ل أ ر ض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات له العظمه والسلطان في السماوات و ا ل أ ر ض وحده دون غيره عز وجل فالله حمد نفسه أ ن ه رب العالمين و أ ن ه رب السموات ا ر ب ا ل أ ر ض ر ب العالمين وحمد نفسه على تفرده بالكبرياء في السموات ا و ا ل أ ر ض وله الكبرياء في السموات ا و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم العزيز في نقمته من ا ل أ ع د ا ء القاهر كل ما دونه الحكيم في تدبيره, في تدبيره الخلق في تدبيره الخلق وتصريفه إ ي ا ه م سبحانه وتعالى الحكيم في ا ل أ خ و ا ر و ا ل أ ف ع ا ل والشرع ز وحمد ج ل و نفسه في الاولى أ و و ل ى ل ل خ ر ة يشير ا أ و ا ل ا خ ر ة الدنيا والآخرة. واخبر ل آ ر ة و أ خ عن سيريان الحمد في العالم العلوي والسفلي ونبه على ذلك كله في كتابه في آ ي ا ت ع د ي د ة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعدد أ س ب ا ب حمده هذا جدا الحمد شيء جميل、جداً. تنوع الحمد تنوع أ س ب اسباب ب الحمد الحمد تنوع الحمد. تنوع أ الحمد جمعها الله عز وجل في مواطن, مواطن من و ا ط من كتابه وفرقها في مواطن أ خ ر ى ليتعرف إ ل ي ه ا إ ل ي ه عباده وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إ ل ي ه م بذلك ويحبهم إ ذ ا عرفوه واحبوه و ح م د و ه يعني الحمد لله على ن ع م ة الحمد لله والحمد لله على ن ع م ة الحميد واضح الحمد لله على نعمته الحمد لله والحمد لله على نعمته الحميد وقد ورد الحمد في ا ل ق ر آ ن الكريم في أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن موضعا يرحمك الله ف ل ع ن د ا ل ع ا ط يشفي عنا الحمد نعم جمع في بعضها أ س ب ا ب الحمد وفي بعضها ذكرت أ س ب ا ب ه مفصله من الايات التي تجو معك فيها اسباب الحمد يعني بشكل مجمل الحمد لله يا رب العالمين ايش ي ع ن الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب السماء الحمد لله رب ا ل أ ر ض رب الامطار رب البحار رب ا ل أ ن ه ا ر رب الوحوش ل أ ن هذه الوحوش يعني قوته ا محصوره بتموت وكذا يمكن الرب يمكنك من ه ذ ا ي ل و ح و ش اليس كذلك هذا معنى ا ن الحمد لله رب العالمين يعني ن ع م ة للعبد هذه ا ل ر ب و ب ي ة وهذا الحمد ي أ ت ي ح ق ي ق ة يعني من معانيه وفضل الله عز وجل ع ل ى ا ل إ ن س ا ن يترتب عليها نعم ك ث ي ر ة أ ن هذه المخلوقات مذلله للعبد يستفيد منها و قهر ا من يقهر من هؤلاء ا ل أ ع د ا ء الله هو ا ل ق ح ا ر فوق كل قاهر و فوق كل يعني عظيم تتناسب يعني ا ل ع ظ م مع ع ظ م ة المخلوق ع ظ م ة الخالق ليس كمثل ش ي ليس كمثل شيء ع ظ م ة المخلوق ليست كعظمته الخالق سبحانه و تعالى و ق و ل له الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ة وقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى ومن ا ل آ ي ا ت التي ي ذكر فيها أ س ب ا ب الحمد م ف ص ل ة قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي وفقنا للعمل يا رب اهدنا لهذا للعمل الذي يعني, يعني يهدينا إ ل ى ا ل ج ن ة أ ه ل ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة يقولون الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي أ ك س ب ن ا هذا الذي نحن فيه من ك ر ا م ة الله وفضله وصرف عذابه عنا كل و في ق م ة ا ل س ع ا د ة كيف إ ن س ا ن لما يكون يعني داخل في معركه وما ينتصر إ ن س ا ن بعد امتحان وكذا صعوبه بعد ذلك ينجح ي أ خ ذ الاول يشعر ب م ت ع ة وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما كنا لنرشد نرشد لذلك لولا ان ارشدنا الله له بمنه وقوله لذلك أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ا ل ا ح ب ة في الحديث كل أ ه ل النار يرى مقاله من ا ل ج ن ة ن س أ ل الله ان يجاما ن اهل ا ل ج ن ة و أ ن يجاما من منها فيقول لو أ ن الله هداني فيكون عليهم ح س ر ة وكل أ ه ل ا ل ج ن ة يرى مقاله من النار اللهم اجعلنا من أ ه ل ا ل ج ن ة فيقول لولا أن الله هداني لو ان ل ل ه ه د ا ي ل ل و الله أن ا هداني يعني ولك ا ا ن ر ح فيها فيكون له شكرا ثم تلا رسول الله عليه ان ل ل س م أ تقول نفسي يا ح س ر ة على ما ف ر ض ت في ذنب الله نسال الله المعافاه في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ففيها الحمد لله الذي ه د ا ن ا لهذا وما كنا لنهتدي ل ولاه امنا الله فيها حمده على نعمه دخولها ا ل ج ن ة وقوله تعالى فقل الحمد لله الذي نجانا من ا ل ق و ى الظالمين حمده ايه على على النصر علي الحمد أ ع فدعوه د الدين ا والسلام ا ء مخلصين له ل من شره لله رب العالمين الحمد على ن ع م التوحيد اللهم توفنا على التوحيد الحمد على الاخلاص ا ل ع ب ا د ة له وحده ن ص ا الله ذلك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و إ س ح ا ق الحمد علي ش ر ه ب ت الولد الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له ي و ج ه الحمد على إ ي ش ن ع م ة إ ن ز ا ل ا ل ق ر آ ن الكريم قيما مستقيما لا عوج فيه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر حمده عز وجل لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب والايات في هذا المعنى ك ث ي ر ة الله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد وافتتح بعض سور ا ل ق ر آ ن بالحمد وافتتح خلقه بالحمد واختتمه بالحمد فله الحمد أ و ل ا وظاهرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وهو الحميد المجيد سبحانه وتعالى من آ ث ا ر ا ل إ ي م ا ن بهذا الاسم ا ل إ ي م ا ن ب أ ن الله عز وجل هو م س ت ح ق للحمد على ا ل إ ط ل ا ق هذا يدعون الى ك ث ر ة الحمد عن مطرف ابن عبد الله الشخير انتبهوا هذا حديث مهم اخواني قال لي عمران اني لاحدثك ح د ث ك ل ي اليوم بالحديث اليوم لينفعك الله به بعد اليوم اعلم ان, الله اعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ح م د و ن اللهم اجعلنا منهم اعلم أ ن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة من ا ل ح م د و ن ح م د من أ ب ن ي ت ه ا ل م ب ا ل غ ة كثيره حمد وهذا طبعا ح ق ي ق ة هو يعني موقوف في حكم المرفوع و ا ل ن ظ ر ا ل ص ح ي ح في الحديث أ ف ض ل الذكر لا إ ل ه الا الله وافضل الدعاء الحمد لله كان عليه السلام إ ذ ا ر أ ى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات اذا ر أ ى ما يكره قال الحمد لله على كل حال وفي الحديث ما أ ن ع م الله على عبد ا ل ن ع م ة انتبهوا بارك الله فيكم ما أ ن ع م الله على عبد ن ع م ة فقال الحمد لله إ ل ا الذي إ ل ا ك ا ن الذي أ ع ط ا ه أ ف ض ل م م ا أ ض ل م ا أ ن ع م ا ل ل ه على عبد ن ا ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ي ف ض ل من افضل من افضل من افضل م افضل م ا ل م ا ف ض من ا ف من ا ل م ا ل من ل م ع افضل من ا ف ض من ا ف ض من افضل ا ل م ا ل من ل من ل من ل من ا ف ل ا ف ن ا ل من افضل من ا ف ض افضل م ف ض ل م افضل من افضل م ا يدخل ع ن ي جميل لذلك إ خ و ا ن ي يقول ع ن ي ي الشاعر كل شيء يسبح الله حمدا كي يؤدي فرائض الشكران نعم ساقها المهيمن للناس فحمدا نعم نعم هذا من مشاكل إيش؟ التصنيف لما ما يكون في ضبط نعم وقال نعم أ و نون العياين عي دون ضبط ا لميم عليها ض م ه كيف ت ق ر أ لكن الوزن يقتضي أ ن يكون تكون بهذا الشكل نعم ساقها المهيمن للناس فحمدا للمنعم المناني أ ع ج ز الخلق عدها فتعالى دائم ا ل إ ح س ا ن ن س ا الله عز وجل أ ن يلهمنا حمده وشكره والثناء عليه أ ي ه ا الاخوه ا ل أ ح ب ة و أ ن نستثمر نستثمر ك ل م ة الحميد في دعائنا و ن س أ ل الله أ ن يستجيب منا الدعاء وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه هانك ا ل ه م بحنك اشهد ا لا اله ن ا س ل ل ه ب ح م د ك ن ش د ان لا اله الا انت س ت غ ف ر م بحمدك